حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوساق فإنما من بعد وإنما شد أن حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لا تصاب منهم ولا كرل و بعضكم ببعض والذين قتلوا في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 سيما هم ولا تعرفنهم في لئن يقرون والله يعلم اعمالكم ولنبل وامنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاء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 إِنَّ اللَّيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُوَهُّمُ كُفَّارُ ثُمَّ مَا تُوَهُّمُ كُفَّارُ فَلَيْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهْنُ وَتَدْعُ إلَى السَّلْمِ وَأَن تُم الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ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 فَمَن غَيَّرَكُمْ فَمَا لَا يَكُونُ أَمْسَ